بوسي ميم تلك لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونَ مُؤْمِنِينَ إِن شَأْنُنَا نَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً وَالَّتِ اعْنَا قَوْمَهُمْ لَهَا خُضَيْعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ 114. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 115. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ قَوْمَكَ الْمُعَادِمِينَ قُمْ فِي الْعَرُونِ أَلَا يَنْظُرُونَ تقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا قُلِ قُلِ السَّامِ فَأَرْسِلِ إِلَٰهَ هارو وَلَنُقَامَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخَافُوا أَن يُقْتَلُوا قَالَا كَلَّا فَذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل وَلَا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ تَسْتَفِِّنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَلَتَكُنَّ الَّتِي فَ